Hebben jullie een beetje een beetje een beetje een beetje een is مساء الشوق عشقي وانا المعشوق je مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا zee, zo, als je een elma zoekt, ik heb een mee, een mee, een mee, een mee, een فيك المساء وشروب يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا أمي أولادي صعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق الشوق وانا المعشوق يا أمي أولادي الغنى يا ولدي وإنتي الغلا والدو يا راحة الدنيا في الوصل واللج يا الدنيا في الوصل جنبك وأنا أحيا أسعد بشار مخلوق يسعد مساء الشوق عشقي وأنا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وأنا المعشوق يا أمي أولادي Mijn huis en mijn kinderen, blijf op mijn plek. Mijn huis en mijn kinderen, blijf op mijn plek. اي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق اشكي وانا المعشوق يا ام اولادي انت الغلا والدوا يسعد مساء الشوق اشكي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق اشكي وانا المعشوق يا ام اولادي انت الغلا والدوا والله والله لو تدري يا بسمتي وعطري والله لو تدري يا بسمتي وعطري ما غيرك بعمري له خافقي مسروق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا أمي ولدي وانت الغراوي